ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من حد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لأولو الفضل منكم واستعت أن القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصحو الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون صناة الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا ولاخلة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو بناء إن أو بناء بولدين أو إخوان إن أو بني, أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهم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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح ليانا منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله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 ما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء نحن تحصن اللي تبتغوا غض الحياة الدنيا ومن يكرهه نف إن الله من بعد إكراهه غفور ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثل للمتقين الله نور السماوات والأرض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 وَلَوْ لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله لم تال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا زنا الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم, ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من درد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي لبصار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 إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض مغتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل الظَّالِمُونَ هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا وَرَسُولِهِ الله ورسوله ليحكم بينهم, ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى اللَّهَ الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن مرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبيل بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ أَمَنًا يَاعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِيسَ الْمَصِيرُ يَا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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم لايات والله عليم حكيم وإذا بلغ لطفال من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 لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَتِهِنَّ وَأَن خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أو بيوت عماتكم، أو بيوت أو بيوت ملكتم مفاتحاً أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحاً تكلوا جميعاً وشتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فسلموا عَلَى فُشِكُم تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى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 إن هذا إلا إفكون إفتراه وأعانه قومنا خرُون، فقد جاءوا الموس وذُرع، وقالوا 17. لولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأطيلا 18. قل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لم تال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا نَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلَ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً نطيره لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله لا يقولون هلتم عبادي هاؤلائين هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يندفع في نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما تعتهم وابه نذق الزكرا وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصر وما ينظر منكم نذقه عذابا كثيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا هُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صدق الله العظيم